Ha tépni jöbért, tegye, sőt, problémák. Télegsawarib, من kifrabbazabil. Le rabbífi, amiket a csap, halli a szódt a pihetek. Kélyelkéf, voni hízana, kírfagfi a bétak. Tariak ma jel, ma te húol, mert nemcsoda. A kétfekshajel, húmod, a világ kemet, gabi da. A világ gríve, amit röffent a egy, bőrde. És amiket híz, بكرا لما تكبر عاشر رجال اللي كلامهم ختم على اللي بيده مرسال مين؟ نطر سقوطك حتى يستفيد حلم بعيد اني متعود أخذ حقي باليد اللي مين؟ عايش كنه ايدك اليمين الكتف على الكتف بدنيا كله فاسدين آه انا اللي كاسبي تحدي والجرح عميد عجر حبيدي حاطط الملح لا ينكوه انا اللي كاتب النهاية وراسم الطريق يامنط لكن امنا نصنع الدواء Lejátsz a bátya haddi völgyre fagamír, agyrhibi zí patazt a mélyhlejekawa. Én aki ír a végén, rászom a utat. Járunk nem a dawa. Járunk annál, de nem ne nincs meg És aki azt mondja, hogy nem az, عن طريقك من وين طريقك ما رح يرسم من لا بي أحد دمرين الأول إنك تبدأ كل سموك إنك دفين شي ما تلي كله ماشي لأنه مو كل شي حينشي كل من شفى على شيء شابا عليه شيبة الشباب شاحبا فشوهت يدي كله راكب بسفينة لكن ما إلى شراع الشاطر في يوم الخي عمي حاول يلوي لدراح كله بضعج وغابة فتحولنا لأسود عطينا مرجالي فلسه عنا المبدأ موجود كسر العهود مو شيئنا لما ننوي مصر. طيب لكن طعنا جوا الخاسره بتجيك من القريب اه انا اللي كاسبي تحدي والجرح عميق على حبيدي بيدي حاطط الملح لينقوى انا اللي كاتب النهايه وراسم الطريق يا منطعنا لكن مننا نصنع الدواء انا اللي كاسبي تحدي والجرح عميق على حبيدي بيدي حاطط الملح لينقوى انا اللي كاتب النهايه وراسم الطريق يا منطعنا لكن مننا نصنع الدواء I define you better try as من boss off my shaken. They'll ask a war, a show with kill up